وصايا خالدة إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة قال أحد الأدباء المعاصرين. دوس طلابه كيف يستقبلون العيد ويعيشون أيامه أبنائي الأعزاء إن من نعم الله علينا أن جعل لنا عيدين عظيمين جليلين، نعظم فيهما الله ويجتمع فيهما شملنا ونباهي بهما الأمم ونفرح ونبتهج فهذان العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى فعظموا في العيد من شرع العيد واطلبوا من ربكم الخير والمزيد وارفعوا أكف الضراعه الله بأن يعيد أيامه وأهلكم وأمتكم وأوطانكم في فرح وسعاده وأمن ورخاء العيد عيد للفرح والسرور فلا تجعلوه لبعث ما في القلوب من شرور والعيد جاء لتنقية الصدور من الأحقاد فعمر قلوبكم باتباع خالق العباد في العيد قل لوالديك عودتكم السعود ما عاد عيد واخضر عود تقبل الله منكم الفرض والسنة واستقبل بكم الخير والنعمة عاد السرور إليكما في هذا العيد وجعله مبشرا بالجد السعيد والخير العتيد والعمر المزيد جعلكم الله من كل ما دعي ويدعى به في الأعياد آخذا بأكمل الحضوض وأوفر الأعداد أفطراء واكباد الحساد تنفطر والدنيا بعينيكما تنظر وبالسعود تبشر كيف نهنئكما بالعيد وجودكما بيننا كلها عيد عرفكم الله من السعادات ما يربي على عدد من حج واعتمر وسعى ونحر جعل الله صحتكما في استمرار وأنعم عليكما بالخير آناء الليل وأطراف النهار في العيد قل لزوجتك ورفيقه دربك هنيئا لك العيد الذي أنت عيده وعيد لنا لم نلق في مثله ندى فأنت منار العيد مذ كنت بيننا وما زلت في درب الهوى كوكبا فردا وقل لها إذا لم تكن لي عيدا فما أصنع بالعيد سرى حبك في قلبي كسري الماء في العود أقبل على ابنائك وبناتك بالبشر والفرح وأبعد عنهم في ذلك اليوم ما يجلب الترح فإن القلوب مواطن الأفراح وهي أيضا مواطن الاتراح فاستغلوا هذه الأيام بنشر زهور السعادة ورياحين من الجدل تكون عادة فإن هذه الأوقات لا تتكرر واجواؤها يجب أن تبث وتنشر وتذكروا قول الشاعر اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون وإن درت نياحك فاحتربها فما تدري الفصيل لمن يكون إذا ظفرت يدات فلا تقصر فإن الدهر عادته يخون إن يوم العيد يوم الفرح الأكبر فعليك أن تبادر فيه لتظفر فتتوجه لفعل الخير وعند الله ستذكر ومع الأخيار يوم الدين ستحشر صلوا أرحامكم فإن ذلك الوصل سيبيض صحائفكم ويعلي منازلكم واعلموا أن يوم العيد هو يوم الجائزة الكبرى ألا وهي مغفرة الذنوب والتقبال على الله علام الغيوب وليس يوم العيد بلبس الثوب الجديد ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك كم من جديد ثياب دينه خليق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك ومن مرقع الاطمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض حين هلك ما أشد حاجتنا إلى أن نفهم أعيادنا فهما جديدا نتلقاها به وناخذها من ناحيته فتجيء اياما سعيدة عاملة تنبه فينا أوصافها القوية وتجدد نفوسنا بمعانيها لا كما تجيء الآن كالحة عاطلة ممسوحة من المعنى أكبر عملها تجديد الثياب وتحديد الفراغ وزيادة ابتسامة على النفاق فالعيد إنما هو المعنى الذي يكون في اليوم لليوم نفسه وكما يفهم الناس هذا المعنى يتلقون هذا اليوم وكان العيد في الإسلام هو عيد الفكرة العابدة فأصبح عيد الفكرة العابثه وكانت عبادة الفكرة جمعها الأمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية فأصبح عبث الفكرة جمعها الأمة على تقليد بغير حقيقة له مظهر المنفعة وليس له معناها. العيد فرصة لفرح الأطفال ولهوهم ولعبهم فاقضوا أيام العيد مع أطفالكم ودعوهم يمرحون ويفرحون فالطفولة بريئة وحب اللهو فطرة فطروا عليها فلا تحرموهم منها يا شاعر الحسن هذه روعة العيد فاستنجد الوحي واهتف بالأناشيد هذا النعيم الذي قد كنت تنشده لا تله عنه بشيء غير موجود محاسن الصيف في سهل وفي جبل ونشوة الصيف حتى في الجلاميد ولست تبصر وجها غير مؤتلق وليست تسمع إلا صوت غريد في العيد نقوا قلوبكم من الخصومات وابدأوا بالسلام على الذين بينكم وبينهم خصومة فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وإن الله يحب القلب الأطهر والأنقى وللآخرة خير وأبقى وارحموا الضعيف والمغترب فكم من يعاني من ألم الغربة فنفسوا عنهم الكربة فإن لهم علينا حق شرعه رب السماوات والأرض وفي العيد تذكروا أهلنا المستضعفين الذين آلمتهم المآسي فاغلقت دونهم الدروب وأصبحوا مشردين بسبب الحروب ولسان حالهم يقول كما تقول فدوى طوقان واليوم ماذا اليوم غير الذكريات ونارها واليوم ماذا غير قصة بؤسكن وعارها الدار دار لا ولا كالأمس هذا العيد عيد هل يعرف الأعياد أو أفراحها روح طريد حان تقلبه الحياة على جحيم قفارها وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر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 اخراج سلطان بن سيف المعمل